ألف ل ا م ر تلك آ ي ا ت ا ل ك ت ا ب و ا ل ذ ي أ ن ز ل إ ل ي ك ربك من ا ل ح ق و ل ك أكثر ن ا ل ن ا س ل ا ي ؤ م ن و ن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 يدبر ا ل أ م ر يفصل ا ل آ ي ا ت لعلكم ب ل ق ا ء ربكم س ي للعلوم ا ل ا س و أ ن ه ا ر و م ن ك ل ا ل ث م ر ا ت جعل ف ي ه ا ز و ج ي ن اثنين ي غير ش الليل ا ن ه إن ف ي ذلك ل آ ي ا ت ل ق و م يتفكرون وفي ا ل أ ر ض قطع متجاورات وجنات, وجنات من أ ع ن ا ب وزرع ونخيل وزرع ونخيل صنوان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 و أ و ل ئ ك الاغلال في اعناقهم و أ و ل ئ ك اصحاب النار هم فيها خالدون ويستعجلونك بالسيئه قبل الحسنه وقد خلت من قبلهم وقد خلت من قبلهم المثلات وان ربك لذو مغفره للناس على ظلمهم وإن ربك وان ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا انزل عليه آ ي ه من ربي انما انتم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 لا يستخف م و س ا و ع ب ا ل ن ه ا ر له م ع ق ب ا ت من ب ي ن يديه و م ن خ ل ف يحفظونه ه من أمر ا ل ل ه 「なぜな و ば」 إ ذ ا أ ر ا د الله بقوم س و ء فلا مرد له وما لهم من دونه من وال هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد, ويسبح الرعد بحمده والملائكه من خيفه ويرسل فيصيب بها من يشاء ويرسل ا ل ص و ا ع ق فيصيب ب ه ا يشاء من فيصيب بها من يشاء, فيصيب بها من يشاء وهم الله و ه و شديد ا ل م ح ا ل وهم ي ج ا د ل و ن ف ي ا ل ل ه و ه و شديد ا ل م ح ا ل ل ه دعوة ا ل ل ح ق و ا ذ ي ه كباسط كفيه إلى الماء الا كباسط كفيه إ ل ى الماء ليبلغ فاه, ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين لفضيله ا ل د ك ر محمد ا في <تصفيق> ا ل ا ب ل